وعندهم قاصرات الطرف اترضوا هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر وما اب جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ هَذَا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمَهُ وَغَسَّاقًا وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصه أهل النار قل بَأَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ وَمَن بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۖ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۖ أَنْتُمْ عنه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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من كَمِنْ مَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحكيم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 ثُمَّ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ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 مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور